وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ واجيهم او ما ملكت ايمانهم الا على اذواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فَمَا نِعْمَ تَقَاوَرَا أَذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُ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 داوسهم فيها غالبون ولقد خلقنا الانسان من صلاله من طين ثم جعلناه نطق فَتَمَّ فِي قَرَارِ مَقِيلٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا المض وَعِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ قادرين فاسكنناه في الارض واننا على ذاهب به لقادرون فان شاءنا لكم بِه جناتٍ من نقيدٍ وأعنابٍ لكم فيها فواكهُ كثيرةٌ لكم فيها فواكه كثيرةٌ ومنها وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُثُّ مِنْهُ سَبْعِينَ نَاقَةً ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَا لَهَا رِزْقًا نُصِيكم مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين If he is only a man with him, he is a man with him, so he is فأوحينا إليه أن الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها فَاسْلُكْ فِي آمِنٍ كُلَّ ذَوَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاْتِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ورقود فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقر انزلني من زلم مبارك وانت خير منزلين في ذلك لا آيات ثُمَّ أَنشَأْنَا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذّبوا ذبوب لقاء الآخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما مات كلون منه ويشرب من ما تشربون، ولئن إن بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Ayعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Heyhatah heyhatah lima tu'adun إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم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 تأخرون، ثم أرسلنا رسلنا ترى كل جاء أمّة الرسل ها كذبوا، بعضهم بعض. وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 Then he said, they said to us invest in our persons, our وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مالون وَبَنِينَ مُسَارِعُونَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مشفقون.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 سَنِ ٱللَّهِ وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ غَمْرَةٍ مِّنْ وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دون ذلك ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ لَا تَجَارُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا دَاعُونَ ظَفِرُوا قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ على آقَابِكُمْ تَنقِصُونَ بِغَيْرِ نَبِيٍّ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تس ألوهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 ولقد اخذناهم بالعذاب فما لربهم وما يتضرعون إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلثون وهو الذي أنشأ لكم والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله خر اتلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مت وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا طير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذاق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 قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن بِمَا بما يصفون وقل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 ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم الى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف فَمَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت وَعَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقلتموهم سخريا حتى أنسوكم وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبث تُم في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنَّ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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 بِغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ